قاصدين تلك آيات القرآن وكتاب المبين هدى وبرر للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون إن الذين لا يؤمن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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاهل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 تُنَامُ بَصِيرَتُهُمْ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ